وَمَا جَعَلَ أَزْواجَكُم اللَّ تَظَّهَونَ مِنْهَُّ أُم مَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدِعيأَكُم أَبِنَاأَكُم ذَالِكُمْ قَوْنُكُم بِأَفْوَهِكُمْ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 وأعد للكافرين عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنَ اسْفَلَ مِنْكُمْ وإذ زاغت لبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 178. ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وَلَْ دُ خِلَت عَلَيهِم مِنَ قَطَارِهَا ثُمَّ سُؤِلُ الْ فِتْنَةَ لأَتَوْهَا وَمَا تَلََّثُ بِهَا إِلَّا يَسِيرَ وَلَقدَدَكَانوا عَهَد اللهَّه مِنْ قَبللُ لاَا يُوَلّونَ لَدَبَاء وَكَانَ عَهْد اللهَّهِ مَسْعُول قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَنِيلًا قُل مَّن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوٓءًا وَلَا يَجِدُونَ عَوْنًا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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَاتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ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 وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأََزَكُمُ أَرضَهُم وَدارَهُم وَأَمولَهُم وَأَرضَ لَمْ تَقَأُهَا وَكَانانَ اللهَّهُ عَ كُنِّ شيءَيْ إِ يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَ يَقنُتْ مِنْ كَُّ للِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْعملَل الْ الصَالِحًا نُوتِهَا أَجرَْهَا مََّّتَين نُوتِهَا أجرْهَا مََّّتَينِ وَعْتدَناَا لَهَا رِزْقَ كَريمَا يا نسا ان نبي لست انك احد من النساء اتقيت فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة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 إن المسلمين والمسلمات والمومنين والممنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والالصَّ إِمينَ والصَّ إمنتِ وَحافِظينَ فوجَهُم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 وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي أونا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن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 يا أيها النبي أونا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينه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 وَبَنَاتِ خالاتِك اللاتي هاجرن معك وامرأتم مؤمنة وهبت نفسها للنبي وامرأتم مؤمنة وهبت نفسها للنبي نردا 122-نبيء ويستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 123 مَا علمنا ما فرضنا عليهم وَمَا أزواجهم وما ملك تيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤويه إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذالِكَ ادْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُم وَلا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَنِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها وَالَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُنُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمُ إِلَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمُ إلى طعام غير إِلَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمُ إِلَّا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين حديث ان ذلك كان يؤذي النبي اف يستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 اِن تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ه وَل إِخْوَانِهَِّ وَل أَبن إخانِهَّ وَلَ أَبن إ خَوَاتِ ولا نسائهن ولا ما ملكة إيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيناً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 يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالِكَ ادْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قليلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا تُوقَفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل. ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إن ما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 فمْ ضَعفَعن مِنَ العذاَابِِ وَعَنهُم عنَ كَفير ي أَجّهََّينَ آ مَن ل تَكُ كََّذينَ آ ذَوْم سَافَ بَررَّأَهُ اللهَّهُ مِمَّا قَاوا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لما نتعلى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وَوحَمَ ل لسَانُ إِهُ كََ ظَلُومَ جَولَ لوعّبَ اللهَّهُ المُنَافِقين لوعذبَ اللهَّهُ المُنافِقينَ وَمُنافِقاتِ والمُشِكينَ والمُشْركاتِ وَتُوبَ اللهَّهُ على المُومِنينَ وَمُومِنَ